وإذا بدلنا آية ما كان آيتهم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله والا ماءكهم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من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 فَمَجَاهِدُوا وَصَبْرٌ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ